بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن ما توعدون لصادق وإن الدين لا واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك 119. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم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 119. كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 111. هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم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 الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام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 وَبَشَّرُوُهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكْ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ